العهد الذي بيننا وبينكم وان استنصروكم في الدين إلا على قول فعليكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قول بينكم وبينهم نتاق نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيله وقال وعلا يقول فما استقاموا لكم استقيموا لهم نعم